وَذْكُرُونِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأُقْدَّمُوا مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَّقُوا مِنْكُمْ أُمَمَةً يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هؤلاء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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 الله أكبر. الله أكبر. سميع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كن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 لن يضركم إلا أدى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفون